رقعات الحرب تشجي مسمعا وصدر الشاش يروي أضرعا صامد في صدره ألف صدا لدوي الرعب يوم المعمعا قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدر الشاش يروي أضرعا صامد في صدره ألف صدا لدوي الراب يوما المعمعا صامت تحسبه عيا فإن طلأ الفت السنة ما أرعا يَسْقُطُ الْمَوْتَى إِذَا الْقَوْمُ ثَنُوا يطلبون العيش مغفورة دعا يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش مغفورة دعا قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدر الشاش يروي أضلعا صمد في صدره ألف صدا لدوي الراب يوم المعنع همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلتيه فيفيض الحزن يذري الدموع همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلتيه فيفيض الحزن يذري الدموع بنفس مؤمن مستفسن عزة الإسلام في الهيجة معا إنما يرمي لنصر عاجل او فداء الدين يلقى مصرع انما يرمي لنصر عاجل او فداء الدين يلقى مصرع همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يرى المجد في مقلتيه فيفيض الحزن يذري أدمع رعف الجرحي وحيدا سابقا عمر العزم لا يرضى الضعر ليس يثنيه عن العزم جيوش او جبال قد أثر الزوبع رعف الجرحي وحيدا سابقا عمر العزم لا يرضى الضعر ليس يثنيه عن العزم جيوش شباب القداس رز وبع نصرة الإسلام في أعماقه يتبع الأثر ليس الإمع يكتفي أثر جيل خالد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 أغاث الروضة حتى أينع خلدت تاريخ من أم جدي بالعز دوما مترع من دمام قد نمت أزهرنا وأغاث الروضة حتى أينع خلدت تاريخ من أم جدي بالعز دوما مترع فاستحان الليل فجرا سطعا يرسم النصر خطوطا مبدعا قاقعات الحرب تشجي مسمعا وصدر الشاش يروي أضرعا فقاعة الحرب تشجي أسمعه وصدر الرشاش يروي أضلاع من دمائه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى ينع خلدت تاريخ من أم جدي أسطرا بالعز دوما مترع من دمائه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى ينع لدى التاريخ من